الحمد لله ر بدانا العالمين والصلاة والسلام على ي س ن محمد ا ل ب ي ل وعلى آله أ وأحبه أجمعين م ي بدأنا في الدرس الماضي بالكلام على الحالات التي يجوز للرجل أ و ا ل م ر أ ة فيها ت سخ النكاح وهو الباب المشهور بباب الخيار وقد ذكرنا أ ن أ س ف ا ر الخيار ث ل ا ث ة ونعني بذلك ا ل أ س ب ا ب المتفقه عليها السبب ا ل أ و ل هو العيوب والثاني تخلف الظن أ والثالث ش ر و ا ل هو العتق وهناك أ س ب ا ب مختلف فيها ك ا ل ا ر س ا ر في ا ل ن ف ق ة والمهر وغير ذلك من ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى فذكرنا العيوب التي ي ف ت ح بها النكاح وهي السبب ا ل أ و ل من ا ل أ س ب ا ب المتفقه عليها وقلنا إ ن ه ا س ب ع ة ثلاثه م ش ت ر ك ة ما بين الرجل و ا ل م ر أ ة و ه ي الجنون والجذام والبرق وعيبان مختصان ب ا ل م ر أ ة الرتق و ا ل ق ر ن وعيبان مختصان بالرجل الجب و ا ل ع ن ة ف إ ذ ا وجد أ ح د الزوجين عيبا من هذه العيوب في ا ل آ خ ر جاز له فسخ النكاح سواء اكان هو سليما أ و كان مصابا بمثل المرض والسبب في ذلك أ ن ا ل إ ن س ا ن يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه ف إ ذ ا كان مصابا بنفس المرض الذي أ ص ي ب ت به زوجته مثلا كالبرض من حقه ومن حقها من حق كل واحد منهما ان يطالب برقص النكاح هذا ب ا ل ن س ب ة للعيون للعيوب إ ذ ا كانت ق د ي م ة م ق ا ر ن ة للعقد ولو حدث بالرجل عيب بعد العقد قلنا أ ي ض ا انها تتخير وكذلك هو يتخير و أ م ا الولي فليس له خيار بالعيب الحادث ل أ ن ه لا يعير به إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة قد رضيت به بخلاف العيب التابع وقلنا إ ن الخيار على الفور وتكلمنا بعد ذلك على الفسخ و أ ح ك ا م ه إ ذ ا كان قبل الدخول أ و كان بعد الدخول فقلنا إ ن الفسخ قبل الدخول يسقط المهر وبعده بعد الدخول قلنا إ ن ا ل أ ص ح أ ن ه يجب مهر مثل ان فسخ بمقارن أ و بحادث بين العقد والوطء جهله ا ل و ا ط والمسمى إ ن حدث بعد الوطء وبينا ا ل ع ل ة في كل هذه التفصيلات ولو انفسخ العقد بسبب ر د ة ا ل م ر أ ة بعد الوطء ف إ ن ه يجب عليه المسمى لما استمتع منها وهذا الفسخ الذي ذكرناه لا يكون من قبل ا ل ز و ج ة أ و الزوج بمجرد ر ؤ ي ة العين بل لا بد فيه من الرفع إ ل ى الحاكم كسائر العيوب ل أ ن ه من ا ل أ م و ر ا ل ا ج ت ه ا د ي ة وبناء على ذلك فلا بد من رفعها إ ل ى الحاكم أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ع ن ة فاتفاقا بين أ ص ح ا ب ن ا لا بد من رفع ا ل أ م ر إ ل ى الحاكم حتى يقضي بفسخ و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لسائر العيوب ا ل أ خ ر ى التي ذكرناها فعلى ا ل أ ص ح ف والراجز عندنا في المذهب عند ا ل أ ص ح ا ب أ ن ه لا بد فيه أ ي ض ا من الرفع إ ل ى الحاكم و أ م ا ا ل ع ن ة التي يثبت بها الخيار وذكرنا في الدرس الماضي ب أ ن ن ا سنتكلم عنها بالتفصيل في هذا الدرس أ و ل ا نريد أ ن نعرف بماذا تثبت ا ل ع ن ة كيف تثبت ا ل م ر أ ة أ ن هذا الرجل عنين بمعنى أ ن ه غير قادر على الوطء لا يستطيع وطء ا ل م ر أ ة قد تثبت العنه بامور الامر الاول باقراره والاقرار سيد البينات فاذا قال انه عنين فقد ثبت الخيار الامر الثاني بالبينه على اقراره كان يقول في مجلس من ا ل م ج ا ل أ او امام جماعه من الناس انه عنين ويشهد عدلان على اقراره هذا ف إ ذ ا ش ه د أ م ا م الحاكم ب أ ن ه أقر بأنه عنين فتثبت ا ل ع ن ة بهذا ولا سبيل إ ل ى إ ث ب ا ت ه ا ب ا ل ش ه ا د ة ل أ ن الشهود لا سبيل لهم إ ل ى الاطلاع على ع ن ة الرجل وعدم عنته ولذلك كان لا بد من ا ل إ ق ر ا ر أ و ا ل ش ه ا د ة على ا ل إ ق ر ا ر وكذلك تثبت ا ل ع ن ة ب أ م ر آ خ ر وهو يمين ا ل م ر أ ة بعد نكون الرجل في ا ل أ ص ح ب أ ن ادعت ا ل م ر أ ة عليه ا ل ع ن ة فطولبت ب ا ل ب ي ن ة فلم تحضرها ما أ ق ر ولا يوجد عندها شهود يشهدون على أ ن ه أ ق ر يوما ما ب ا ل ع ن ة وهو أ ن ك ر ف ا ل ب ي ن ة على المدعي واليمين على من أ ن ك ر فيطالب باليمين على أ ن كلامها ليس بصحيح ف إ ن نكل عن اليمين قال أ ن ا لا أ ح ل ف اليمين يرد اليمين على المدعي ف إ ذ ا حلف ثبت مدعاه ف إ ذ ا نكل الرجل عن اليمين ولم يحلف وردت اليمين على ا ل م ر أ ة ف ح ل ف ف إ ن ه ا تثبت بحلفها هذا تثبت ا ل ع ن ة على الرجل ف إ ذ ا تثبت ا ل ع ن ة ب ث ل ا ث ة أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل باقرار الرجل ا ل أ م ر الثاني بالبينه على إ ق ر ا ر ه ا ل أ م ر الثالث باليمين ا ل م ر د و د ة على ا ل م ر أ ة بعد نكول الرجل و إ ل ى ثبتت العنه ب و ا ح د ة من هذه البينات الثلاث لا يفسخ القاضي النكاح فورا و إ ن م ا يمهل الرجل س ن ة وذلك ل أ ن ط ب ا ئ ع الرجال تختلف باختلاف الفصول ل ل فمن م م ا ح ت أ ن يتقاعس الرجل و أ ن يجد عنده عدم ا ل ق د ر ة على وقف فصل من الفصول وهذا شيء يقع لكثير من الناس إ م ا في فصل الصيف أ و الربيع أ و الخريف أ و الشتاء من المحتمل هذا وبناء على ذلك يضرب له القاضي س ن ة حتى تمر عليه الفصول ا ل أ ر ب ع وضرب السنف هذا أ خ ذ ه الفقهاء من قضاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه الشافعي والبيهقي وغيرهما قال امام الحرمين في كتابه ا ل ن ه ا ي ة أ ج م ع المسلمون على اتباع قضاء عمر رضي الله عنه في ق ا ع د ة الباب والمعنى فيه أ ي ا ل ع ل ة التي من أ ج ل ه ا قضى عمر بهذا القضاء والمعنى فيه مضي الفصول ا ل أ ر ب ع ة ل أ ن تعذر الجماع قد يكون لعارض ح ر ا ر ة تزول في الشتاء أ و ب ر و د ة فتزول في الصيف أ و ي ب و س ة فتزول في الربيع أ و ر ط و ب ة فتزول في الخريف إ إصابة ذ هذه ا الفصول الأربع الرجل المرأة الحالة العجل مضت ولم يتمكن الرجل من إصابة المرأة ففي هذه الحالة يثبت ففي ويثبت الخيار ف ي ف ت ق القاضي عقد النكاح بين الرجل و ا ل م ر أ ة و إ ن ظ ا ر القاضي الرجل س ن ة و ا ح د ة إ ن م ا يكون بطلب من ا ل م ر أ ة ل أ ن الحق لها وبناء على ذلك تقول أ ن ا أ ط ا ل ب بحقي بموجب الشرع ف إ ذ ا طالبت بحقها هذا و ب ا ل س ن ة أ ن ظ ر ه القاضي ا ل س ن ة فإذا تمت ولم يصبها الرجل رفعت ا ل أ م ر إ ل ى القاضي وفرق القاضي بينهما ولكن لو رفع ا ل أ م ر إ ل ى القاضي وقال الرجل و ص ئ ت ه ح ن ه كما ذكرنا قبل قليل هذه ا ل أ م و ر لا سبيل إ ل ى إ ث ب ا ت ه ا ب ا ل ب ي ن ة و إ ن م ا يرجع في إ ث ب ا ت ه ا إ ل ى ا ل إ ق ر ا ر أ و الشهود على الاقرار أ و اليمين بناء على قواعد الشرع ا ل ع ا م ة ف إ ن قال وطئت دعا انه وطئ رفعت ا ل أ م ر إ ل ى القاضي ثانيهم دعا الرجل ب أ ن ه وطئها ويصدق بيمينه ق ا ل ا ل دعا انه وطئها قال لو ا ث ل ت يمين انك وطئت ف إ ذ ا حلف ثبت الوطء بيمينه و إ ن م ا صدق بيمينه مع أ ن الاصل أ ص ل عدم ل ل و ط ا أ عدم الوطء فلا يثبت بيمينه قال صدق بيمينه بعسر إ ق ا م ة ب ي ن ة الجماع و ا ل أ ص ل السلامه ودوام النكاح لو س ل أ ن الرجل كان سليما و ا ل أ ص ل أ ن النكاح دائم فلا ي ف ت خ النكاح مع كل هذه الاحتمالات ولذلك إ ذ ا ادعى وحلف على دعواه هذه ص د ق ا ل ي م ي ن ف إ ذ ا ن ك ل ادعت أ ن ه لم يطا وقال وطئت وحلف ثبت وطلت ا ل د ع و ة ف إ ذ ا نكل عن اليمين قال انا ما أ ح ل ف يمينا ردت اليمين على ا ل م ر أ ة ف إ ن حلفت استقلت بفسخ ل أ ن ا ل أ م ر قد ثبت وانتهى لم يعد فيه مجال للاجتهاد فيجوز لها أ ن ت ف ت خ ا ل م س ا ح ة فورا ولا تحتاج إ ل ى فسخ القاضي و إ ن م ا احتاجت هناك في المسائل ا ل أ خ ر ى إ ل ى فسخ القاضي ل أ ن ذاك من ا ل أ م و ر المشاهد فيها فلابد فيها من فسخ القاضي و أ م ا هنا فقد ثبت ا ل أ م ر و ا ن ت ه ى ف إ ذ ا ح ل ف ت بعد نقوله استقلت الفسخ وكذلك إ ذ ا أ ق ر بعد ا ل س ن ة والفصول ا ل أ ر ب ع رفعت ا ل أ م ر إ ل ى القاضي و أ ق ر ق ل ن عملا ما وطئت ولم أ ت م ك ن من وطئه في هذه ا ل ح ا ل ة تستقل ا ل م ر أ ة ب الفسخ ولكن هذه ا ل س ن ة لو حدث فيها أ ي أ م ر من ا ل أ م و ر التي يحتمل معها أ ن الرجل كان باستطاعته أ ن يطا إ ل ا أ ن ه لم يطا لهذا العارض الذي عرض ما تتسب السمك ك ل ه من ذلك لو اعتزلته في نصف ا ل س ن ة اعتزلته يوما أ و يومين أ و أ ي ا م ا فلا تعتبر ا ل م د ة ا ل س ا ب ق ة أ و م ل ض ت بحيث أ ص ب ح ت غير ق ا ب ل ة ل ل و ق ت أ و ح ب ث ت بسبب من ا ل أ س ب ا ب قال في كل هذه ا ل ح ا ل ة لم تحسب ا ل س ن ة ا ل م ش ت م ل ة على هذه ا ل أ م و ر ولو أ ن ا ل م ر أ ة طالبت ا ل خ س خ بسبب ا ل ع ن ة وتبكت ا ل ع ن ة قضاءا سواء كانها ب م ر و ر ا ل س ن ة أ و بعدمه بعد مرور ا ل س ن ة ث ب ك ت ا ل ع ن ة إ ل ا أ ن ا ل م ر أ ة رضيت به قالت أ ن ا ر ا ض ي ة بهذا الرجل خلاص ولو كان عن ميناء ترضيت بهذا قال بطل حقها بعد ذلك ليس من حقها أ ن تقول ث ا ن ي ة أ ن ا أ ر ي د ف ت خ النكاح بيني وبين الرجل بسبب العنه وكذلك لو أ ج ل ت ه بعد أ ن ثبتت العنه بمرور السنه ة أ ج ل قال سانظرك شهرا قد يبطل حقها أيضا بالفتخ لأن الفتخ على الفور مثل الفتخ حقها في البيوع إ ذ ا كان بسبب العيب قلنا هناك إ ذ ا ثبت العيب في المبيع ف إ ن فسخ على الفور ف إ ذ ا قال المشتري رضيت بهذا المبيع وتركه ف ت ر ة عنده ما يجوز له بعد ذلك أ ن يطالب برده ه به برده عنده تمكنه إذا وإذا إ قال ما يطالب تركوا ا رضيت ر مدة مع من ع ج إ ل ى البائع ف إ ن ه لا يجوز له أ ن يرجعه بعد ذلك على التفصيلات التي ذكرناها في الفسخ بسبب العيب في المبيع وكذلك هنا الفسخ على الفور ف إ ذ ا رضيت به بأمر أ و أ ج ل ت الرجل ف ت ر ة أ خ ر ى ف إ ن ه يسقط حقها في الفسخ ب ه ذ ا السبب هذا هو السبب ا ل أ و ل من ا ل أ س ب ا ب ا ل م و ج ب ة للخيار وهو الخيار بسبب العين و أ م ا السبب الثاني من ا ل أ س ب ا ب المتفق عليها والتي يثبت معها الخيار فهو الخيار بسبب تخلف الشرط أ و تخلف الظن ب أ ن يشرط الزوج أ و ا ل ز و ج ة شرطا ثم يتبين خلافه أ و أ ن ه يظن أ م ر ا ما يظن ا ل م ر أ ة م س ل م ة ويتبين له خلاف ذلك هذا ا حرة تخلف الظن ف إ ذ ا تخلف الشرط أ و تخلف الظن ثبت الخيار على التفصيل الذي ت ذ ك ر ه فهذا هو السبب الثاني من ا ل أ س ب ا ب المتفق عليها ل إ ث ب ا ت الخيار في الفسخ وعدمه فلو نتح الرجل نتح امرأة وشرط فيها إ س ل ا م أ و أ ن أ ح د الزوجين شرط في ا ل آ خ ر النسبه أو الحرية طبعا نحو نفترض أن أن خ لأن او ل المسلمة لا م ر أ ة ي ج ز ل ه ا أن ن ت ك ح ا ك ف ر ا الرجل كافرا ما كون ي ن ع ق د ك ا ح ه عليها بل ا ن نقول إ ذ ا شرط الرجل في ا ل م ر أ ة أ ن تكون م س ل م ة وبان له خلاف هذا الشرط او شرط أ ح د الزوجين في ا ل آ خ ر أ ن يكون حرا أ و أ ن يكون نسيبا أ و شرط شرطا من الشروط ا ل أ خ ر ى ا ل ق ا ب ل ة ل أ ن تشترط في النكاح فتخلف هذا الشرط ب أ ن بان خلافه نحن عندنا ا ل آ ن أ م ر ا ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل هل النكاح صحيح أ و ليس بصحيح إ ذ ا تخلف الشرط ف إ ذ ا لم يصح النكاح لا نحتاج إ ل ى م س أ ل ة ا ل ف س خ و الفسخ خ ي ا إذا المسألة ر والخيار ا ل نتكلم ت ي ن ع ه ا ما تكون إ ل ا بناء على الصحه ف إ ذ ا تخلف شرط من هذه الشروط التي ذكرناها أ و ل ا العقد صحيح ل أ ن الخلف في الشرط لا يوجب فساد البيع مع ت أ ث ر البيع بالشروط الفاسده ة الفاسدة فالنكاح باب أولى إذا كان البيع الذي يتأثر بالشروط الفاسدة يكون العقد أولى من يكون م يتأثر ع صحيحا فالنكاح من باب أولى ف اولى ل ع ق د صحيح ك ن ماذا يعمل الرجل الذي ا تخلف ل ر ش هل يقهر على هذا النكاح وكذلك ماذا تعمل ا ل م ر أ ة التي تخلف شرطها هل ت قال ه ه ر على ذ ا ن ك ا قال ح هناك تفصيل في الشرط الذي تخلف قال إ ن بان ان الواقع كان خيرا مما شرط تبين له أن الواقع خير أن له الواقع مما كان قد شرط كأن شرط فيها أ ن تكون ك ت ا ب ي ة فبانت م س ل م ة أ و شرط فيها أ ن تكون أ م ه فبانت ح ر ة أ و شرط فيها أ ن تكون سيبا فبانت بكرا قال فلا خيار في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن الواقع أ ف ض ل مما شرط ونحن نثبت الخيار لدفع الضرر و ه ن ا لا ضرر ف إ ن م ا الواقع أ ف ض ل مما شرط و أ ر ا د فلا خيار وان بان دونه كان الواقع دون ما شرط لان شرط فيها أ ن تكون ح ر ة أ و شرطت فيه أ ن يكون حرا فبان أ ن الرجل عبد أ و أ ن ا ل م ر أ ة أ ن ا شرط فيها أ ن تكون م س ل م ة فبانت ك ت ا ب ي ة شرط فيها أ ن تكون ذكرا فبانت طيبه قال أ م ا ب ا ل ن س ب ة لها فلها الخيار بالاتفاق عندنا إ ذ ا تخلفت الشروط في الرجل ف ل ل م ر أ ة الخيار بالاتفاق عندنا قال فان رضيت هي فلاوليائها الخيار ان كان الخلف في النسب لفواه الكفاءه ومن حق الولي ان يعترض على النكاح اذا لم تكن فيه كفاءه هذا بالنسبه للمراه واما بالنسبه للرجل هل يثبت له الخيار في الفسخ اختلف اصحابنا ليس كالمراه الاصح عندنا أنه يثبت له ولكن ا ق ل الثاني لا يفسق لا يفسق؟ لأن له سبيل وهو أن يطلق وأن يطلق ولكن كما ذكرنا في الدرس الماضي في نظير هذه ا ل م س أ ل ة أ ن هذا يترتب عليه ط ر ر يلحق ب ا ل ر ج ل من حيث المهر وبناء على ذلك ف ا ل ص ح المفتى به المعتمد في المذهب أ ن الرجل له الخيار كما أ ن ا ل م ر أ ة لها الخيار بتخلف شرط من الشروط بان أن الواقع كان دون ما شرط أ و دون ما شرط هذا الشرط القسم الأول من السبب الثاني السبب الثاني إما وإما بمثلة بتخلط من يتخلف يتخلف شرط وإما أن أن ظن هذا ب ا ل ن س ب ة للقسم ا ل أ و ل من السبب الثاني وهو تخلف السبب قال العقد فعقد فعقد وأما إذا تخلف الظن ظنها فبانت كتابية وما شرط هذا في العقد وإنما ظنها عليها فبانت كتابية ظنها عليها فبانت أما تخلف مسلمة مسلمة والمفترض أو أو بأن في حرة حرة شرط أنه ممن له تحل المفترض أ ة و ا ل م أ ن ه ممن تحل له ا ل أ م ة لماذا لا خيار له في ا ل أ ظ ه ر ق ا لانه الذي قصر لماذا لم يبحث كان ب إ م ك ا ن ه أ ن يبحث و أ ن ي س أ ل و أ ن يتحرك فكونه قصر في حق نفسه تقصيره ذ ا لا ي ب ح له الخيار في الفسخ و ب ن ا م على ذلك فلا خيار له ل أ ن السبب ناتج ب ق ص و ر منه ولو سال لعرف ا ل ح ق ي ق ة هذا ب ا ل ن س ب ة له و أ م ا بالنسبه ل ل م ر أ ة فلو أ ذ ن ت لوليها ليست هي التي ستتزوج و إ ن م ا يزوجها وليها أ ذ ن ت لوليها في تزويجها بمن ظنته ك ف أ هي ظلته ك فبان أ ف ف س ق ه أ و د ن ا ء ة نسبه أ و دماءه حرفته فلا خيار لها أ ي ض ا ولا لوليها لا لها ولا لوليها قال ل أ ن التقصير منها منها ومنه هي لم ت س أ ل ووليها أ ي ض ا لم ي س أ ل ولم يتحرى هذا إ ذ ا كان التخلف بالفسق أ و عدم ا ل ك ف ا ء ة ب ا ل ن س ب ة للحرفه أ ولم ا ن س و ل يذكر ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى سوى هذه ا ل م س أ ل ة فكان ظاهر كلامه أ ن ا ل م ر أ ة والرجل يستويان عند تخلف الظن يستويان تخلف الظن عند التخلف هو لا يحق له أ ن يفتخ لتقصيره وهي لا يثبت لها الخيار ولا لوليها لتقصيرهما ولكن ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى زاد على ا ل إ م ا م الرافعي أ م ر ا تدركه عليه لم يذكره الرافعي في المحرر الا وهو إ ذ ا تخلف الظن في العيب او ا ل ح ر ي ة فياتي معنا بعد قليل أ ن ا ل أ م ه لو عتقت تحت عبد يثبت لها الخيار يثبت لها الخيار ونحن نعلم مما سبق أ ن ا ل م ر أ ة لو وجدت ب ز و ج ه ا عيبا وكانت تظن سلامته أ ل ي س من حقها أن تفتخ؟ من تفتخ ح ق ه ان أ تفتخ ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي مستدركا على ا ل إ م ا م الرافعي وليس مخالفا له ل أ ن ا ل ر ا ف ع ي ة لم يذكر هذه ا ل م س أ ل ة قال النووي قلت ولو بان معيبا بعيب من العيوب التي تفتخ النكاح مما ذكرناه قبل قليل ولو بان معيبا أ و بان عبدا وهي ح ر ة فلها الخيار والله أ ع ل م ف م ا ذكرناه من ا ل ت ع د ي ل فهذه من المسائل التي تادها ا ل إ م ا م النووي على ا ل إ م ا م الرافع وليست فيها م خ ا ل ف ة ونحن قد ذكرنا في مناسبات ك ث ي ر ة أن ما يقول الإمام النووي ما الإمام يقول ف ي وفي أوله و قلت آخره ا ل ل أعلم ه ه م ن م ا يكون اعتراضا ا ا على ر ل فسخنا ع ي ومخالفة ا ل للإمام ف ة عقد النكاح بسبب تخلف, الظن أو تخلف الشرط على التفصيل الذي ذكرناه ما هو حكم المهر قال ومتى فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار أ ي الذي غر الرجل ما سبق في العيب وقد بينا في الدرس الماضي تفصيل هذه ا ل م س أ ل ة فيما إ ذ ا كان الرجل قد دخل ب ا ل م ر أ ة أ و لم يدخل ب ا ل م ر أ ة إ ذ ا كان العيب قديما أ و كان العيب حادثا هل يجب المسمى أ م يجب م ه ر المثل ولا داعي ة ل ل إ ع ا د ة و إ ط ا ل ة ومتى ا ي ط ا ل ع ق د م ت ى يؤثر التغرير في ا ل ن ت ا ح ويؤدي إ ل ى الخيار التستسخ قال التغرير المؤثر و ا ل ت غ ر ي ر الذي يكون مقارنا للعقد بوقوعه في صلده على سبيل ا ل ا ش ت ر ا تقوله ت ق و ل الرجل زوجت كهذه ا ل ذ ك ر ة فبانت ه ي ب ا أ و زوجت كهذه ا ل م س ل م ة فبانت ك ت ا ب ي ة أ و زوجت كهذه ا ل ح ر ة فبانت أ م ل و أ م ا إ ذ ا لم يكن كذلك ف إ ن ه لا يكون مؤثرا ل أ ن ه لم يشترط في ط ل ب ا ل ع ق د وبناء ذلك ما يثبت معه الخير ا هنا م س أ ل ة تترتب على م س أ ل ة التغرير ب ح ر ي ة الامى لو أ ن ه نكح ا م ر أ ة على أ ن ه ا ح ر ة وهي في الواقع أ م ه وصححنا النكاح ولم يعلم الرجل ب أ ن ه ا أ م ه غر بها وحملت و ط ئ ه ا فحملت ما حكم ما حكم الولد أنجبت ولدا ما هو حكم الولد نعلم أن الولد يتبع أمه في الردق والحرية هو هو نعلم الأطلين أنجبت أن أمه أشرف نحن يتبع ويتبع في في الدين فمعنى ذلك أ ن هذا الولد حسب القواعد إ ذ ا نظرنا إ ل ى الواقع ونفس ا ل أ م ر يجب أ ن يكون عبدا ولكن ا ل أ ب حينما وطئ لم يعلم هذا وهو وطئ على أ ن ه ا ح ر ة فكيف يكون عبدا قال ف إ ذ ا حملت ا ل أ م ه غر ب ح ر ي ة أ م ة ووطئها وصححنا عقد النكاح فالولد قبل العلم إ ذ ا كان الحمل قبل العلم فالولد حر ط ي ب و إ ي ه ذنب السيد سيتزوج أ م ت ه يريد ان يستفيد منها عندما كان الرق موجودا ماذا يعمل قال وعلى المغرور قيمته لسيدها ا ل أ ب الذي وطئ يجب أ ن يدفع ثمن الولد للسيد وصار حر ايه ذنب هذا الزوج الذي وطئ بالتغرير قال وبناء لذنب له وبناء على ذلك يرجع ب ق ي م ة الولد على الغار على الذي غره. الان ذ ي غره ل آ أ ن ت المباشر يجب عليه ان يدفع لسيدها ق ي م ة الولد وبعد ذلك يستقر التغريم على الذي غر الرجل و أ و ه م ه ح ر ي ة الامه أ م م ر ب يتبادر ذين كيف يأخذ السيد السؤال إلى ث ن الأمة و و الزوجة الذي بحريتها غر قال هذا لا يمكن أ ن يتصور لا يمكن أ ن يكون السيد هو الذي غرر ب ح ر ي ة الامه ل أ ن ه لو كان السيد هو المغرر نحن قلنا إ ن هذا ما يثبت إ ل ا إ ذ ا شرط في العقد فلو أ ن السيد قال للزوج زوجتك هذه ا ل ح ر ة تصير ح ر ة ما عدت الاشكال هنا يستحيل أ ن يكون السيد هو الذي غر ولذلك يطالب ب ا ل ق ي م ة من الذي يغرر ق ا هي قد تغرر الوكيل ة تغرر ا ل إ ن س ا ن أ و أ ن الوكيل يغرر و ك ل السيد رجلا حتى يزوج إ م ا م ه فغر رجلا من الناس أ ن ه ا حر وزوجه اياه وبناء عدل تثبت للسيد ا ل ق ي م ة ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيلها أ و منها هي التي تغرر ف إ ذ ا كان منها قال تعلق الغرم بذمته ا الغرم بذمتها تعلق في ا ل ن ه ا ي ة سيستقر في ذ م ة هذه ا ل أ م ه فتطالب به إ ذ ا عتقت يوما ما نحن نتكلم ا ل آ ن في أ ح ك ا م لا وجود لها نهائيا ولو كان البحث مستقلا في مسائل الاماء والرقيق ما كنا تكلمنا به كنا قراناه مجرد ق ر ا ء ة ولكنه مقحم بين فقرات مترابطه فلا بد من شرحه وبيانه فلو معروف في انتصل الولد بلا لو انتصل الجنايات إلا لو انتصل بلا هو ميتا جناية بجنايته كما ميتا أنه جناية غرة ولا شيء ي ف هذا نهائيا ديان ه لحيي هو السبب الثاني من ا ل أ س ب ا ب التي تثبت الخيار في النفاح و أ م ا السبب الثالث فهو العتق إ ذ ا عتقت ا ل أ م ه تحت عبد رجل زوج أ م ت ه من عبد من ا ل ع ب ي وبعد ذلك عتقت هذه ا ل أ م ه هذا هو السبب الثالث من الاسباب المتفق عليها ا ل م ج ي ب ه للخيار فاذا عتقت امتن تاخر ب د ي ن ي ر لها ل ا خ ي ا ر ف و ر ا في أ ن ت ر ض ى أ و ت ف س خ عقدا ل ن ك ا ح بينها وبين زوجها ا ل رقيق و ا ل د ل ي ل على هذا ح د ي ث ب ر ي ر ة المشهور عتقت ت ح ت زوجها م ض ي ت وكان ع ب د ا ف خ ي ر ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ا ل م ف ا ر ق ة والمقامه فاختارت نفسها فيما رواه البخاري ومسلم وحديثها مشهور معروف وكان يلحقها في سكه ا ل م د ي ن ة ويرجوها أ ن تبقى معه على الزواج إ ل ا أ ن ه ا أ ب ت واختارت نفسها ما تريد أ ن تكون تحت عبد وهذا يكون إ ذ ا كان الزوج رقيقا كاملا أ و فيه رق وهذا التخيير على الفور ك ا ل أ ح ك ا م ا ل س ا ب ق ة التي ذكرناها في مسائل الخيار في الفتره ل ت ا ل ع ن قالت ة م كنت أ ع م أن أنني ص ر حرة صدقت ب ي ي م ن ه المراه إن أمكن تصديقها في هذا أ ن كانت س ا ف ة أو ك ن س ي د ا مسافرا هذا معقول ومقبول فإن شيء قالت جهلت ا ل ع ت ق ة ت أ خ ر ت في اختيار نفسها او اختيار أو زوجها وبعد ذلك ادعت هل اريد ا ل ف ر ق ة قلنا لها لماذا ت أ خ ر ت حتى ا ل آ ن قالت أ ن ا لا أ ع ل م ان أ م ك ن عدم علمها ب أ ن كان المعتق غائبه أ و كانت هي غ ا ئ ب ة وكذلك إ ن قالت ج ه ل ت الخيار ق ف أ ن ا م ع ل م أ ن ي صرت ح ر ة ولكنني ما كنت أ ع ل م أ ن الشارع يبيح لي الخيار ف إ ن الخيار يثبت لها ف إ ن فسخت فسخها إ م ا أ ن يكون قبل الوطء و إ م ا أ ن يكون بعد الوطء ف إ ن فسخت قبل وطء فلا مهر لها وان فسخت بعده بعتق بعد الوطء وجب المسمى أ و قبل الوطء فمهر مثل ل ل م ر أ ة ولو عتق بعضها أ و كتبت او عتق عبد تحته أ م ة فلا خيار